بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس عشر من مجال السمع كتاب الروح للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصلا والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء فينكسر القلب لله كسغة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع وكان بعض الصحابة يقول عوذ بالله من خشوع النفاق قيل له وما خشوع النفاق قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره فانجل الصدر وأشرق فيه نور العظم فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي به وخملت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي تنزلت من الرب فصار مخبتا له المخبت المطمئن فإن الخبت من الأرض ما تطامن فاستنقع فيه الماء فكذلك القلب المخبت قد خشع وتطامن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيها وعلمته أن يسجد بين يدي ربه إجلالا له وذلا وانكسارا بين يديه سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقاه وأما قلب المتكبر فإنه قد اهتز بتكبره وربى فوكبقعة رابية من الأرض لا يستجب عليها الماء فهذا خشوع الإيمان وأما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عبد تكلف إسكان الجوارح تصنعا ومرايا ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات فهو يتخشع في الظاهر وحية الوادي وأسترغابة رابض بين جنبيه أن تضيق الفريسة فصل وأما شرف النفس فوصيانتها عن الدلايا والرذائل والمطامع التي تقطع عنق الرجال فربأ بنفسه عن أن يلقيها في ذلك بخلاف التيه فإنه خلق متولد بين أمرين إعجابه بنفسه وإزرائه بغيره فيتولد من بين هذين التيه والأول يتولد من بين خلقين كريمين عزاز النفس وإكرامها وتعظيم مالكها وسيدها أن يكون عبده دنيا وضيعا خسيسا فيتولد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها وأصل هذا كله استعداد النفس وتهيؤها وإمداد وليها ومولاها لها فإذا فقد الاستعداد والإمداد فقد الخير كله فصل وكذلك الفرق بين الحبية والجفاء فإن الحمية فطام النفس عن رضاع اللؤم من ثديا هو مصب الخبائث ورذائل والدنايا ولو غزر لبنه وتهالك الناس عليه فإن لهم فطاما تتقطع معه الأكباد حسرات ولابد من الفطام ولا بد من الفطام فإن شئت عجلت وأنت محمود مشكور وإن شئت أخرت وأنت غير مأجور بخلاف الجفاء فإنه غلظة في النفس وقساوة في القلب وكثافة في الطبع يتولد عنها خلق يسمى الجفاء فصل والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعود جلاله وتعظيمه ومحبته وأجلاله ومن معرفته بنفسه ونقائصها وعيوب عمله وآفاتها فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع وهو انكسار القلب لله وخفط جناح الذل والرحمة العباد فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكريمه ويقربه وأما المهانة فهي الدناءة والخصة وبدل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها كتواضع السفل في نيل شهواتهم وتواضع المفعول به للفاعل وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه فهذا كله ضعة لا تواضع والله سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يذخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد والتواضع المحمود على نوعين أحدهما تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهي اجتناباه فإن النفس للطلب الراحة تتلكأ في أمره فيبدو منها نوع إباء وشراد هربا من العبودية وتثب عند نهيه طلبا للظفر بما منع منه فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية والنوع الثاني توضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه ذلك فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه وتطامن لهيبته وأخبت لسلطانه فهذا غاية التواضع وهو يستلزم الأول من غير عكس والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين والله المستعان فصل وكذلك القوة في أمر الله هي من تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها لله والعلو في الأرض هو من تعظيم نفسه وطلب تفرودها بالرئاسة ونفاد الكلمة سواء عز أمر الله أو هان بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه ومرضاته في طلب علوه لم يلتفت إلى ذلك وأهدره وأماته في تحصيل علوه وكذلك الحمية لله والحمية للنفس فالأولى يثيرها تعظيم الأمر والأهمر والثانية يثيرها تعظيم النفس والغضب لفوات حبوضها فالحمية لله أن يحما قلبه له من تعظيم حقوقه وهي حال عبد قد أشرق على قلبه نور سلطان الله فامتلأ قلبه بذلك النور فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور ذلك السلطان الذي ألقي على قلبه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحمرة وجنتها وبدى بين عينيه عرق يدره الغضب ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله وروا زيد بن أسلم عن أبيه أن موسى بن عمران كان إذا غضب اشتعلت قلن سوته نارا وهذا بخلاف الحمية للنفس فإنها حرارة تهيج من نفسه لفوات حظها أو طلبه فإن الفتنة في النفس والفتنة هي الحريق والنفس متلظية بنار الشهوة والغضب فإن هما فإنما هما حرارتان تظهران على الأركان حرارة من قبل النفس المطمئنة أثارها تعظيم حق الله وحرارة من قبر النفس الأمارة أثارها استشعارها فوت الحظ والفرق بين الجود والسرف أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضع والمسرف مبذر قد يصادف عطاؤه موضعه وكثيرا لا يصادفه وإضاح ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقها وهي نوعان حقوق موظفة وحقوق ثابتة فالحقوق الموظفة كالزكاة والنفقات الواجبة على من تلزمه نفقته والثابتة كحق الضيف ومكافأة المهدي وما وقى به عرضه ونحو ذلك فالجواد يتوخى بماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال طيبة بذلك نفسه راضية مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في العقباء فهو يخرج ذلك بسماحة قلب وسخاوة نفس وانشراح صدر بخلاف المبذر فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافا لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة وإن اتفقت له فالأول بمنزلة من بذر حبة في أرض تنبت وتوخى ببدره مواضع المغلي والإنبات فهذا لا يعد مبذرا ولا سفيها والثاني بمنزلة من بذر حبة في سباخ وعزاز من الأرض وإن اتفق بذره في محل النبات بذره بذرا متراكما بعضه على بعض فذلك المكان البذر فيه ضائع معطل وهذا المكان بذره متراكم بعضه على بعض يحتاج أن يقلع بعض زرعه ليصلح الباقي ولألا تضعف الأرض عن تربيته والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق بل كل جود في العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا وهي من جوده ومع هذا فإنما ينزل, فإنما ينزل بقدر ما يشاء وجوده لا يناقض حكمته ويضع عطاءه مواضع وينخفي على أكثر الناس أن تلك مواضعه فالله أعلم حيث يضع فضله وأي المحال لأولى به والله أعلم فصل والفرق بين المهابة والكبر أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة وألبس رداء الهيبة فاكتس وجهه الحلاوة والمهابة فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة فحنت إليه الأفئدة وقرت به العيون وأنيست به القلوب فكلهمه نور ومدخله نور ومخرجه نور وعمله نور إن سكت علىه الوقار وإن تكل أخذه بالقلوب والأسماع وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقتف نظره إلى الناس شازر ومشيه بينهم تبختر ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف ذاهب بنفسه تهى لا يبدأ من لقيه بالسلام وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه لا ينطلق لهم وجه ولا يسعهم خلقه، لا يرى لأحد عليه حقا، ويرى حقوقه على الناس، ولا يرى فضلهم عليه، ويرى فضله عليهم، لا يزداد من الله إلا بعدا، ولا من الناس إلا صغارا وفغضا، فصل، والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض ذا ثمن، فويدخل به على الملوك، فمن دونهم فويصونه عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقائه فتراه صاحبة قزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا لواث يعلو ثوبه وإن أصابه شيء من ذلك على غرة باذر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره وهكذا الصائن لقلبه ودينه تراه يجتنب طبوع الذنوب وآثارها فإن لها في القلب طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البيض، ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع، فتراه يهرب من مضان التلوث، ويحترس من الخلق، ويتباعد من مخالطتهم، مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل لثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين ونحوهم، بخلاف صاحب العلو، فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد أن يعلو رقابهم ويجعلهم تحت قدمه فهذا لون وذاك لون فصل هو الفرق بين الشجاعة والجراءة أن الشجاعة من القلب وهي ثباته واستقراره عند المخاوث وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء وهو يمشأ من الرئة فإذا ساء الظن ووسوسة النفس بالسوء انتفخت الرئة فزاحمت القلب في مكانه وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره فأصابه الزلزال فأصابه الزلازل والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضيقها عليه ولهذا في حديث عمر بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء جبن خالح وشح هالع فسمى الجبن خالعا لأنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحرة وهو الرئة كما قال أبو جهل لعتبة من ربيعة يوم بدر انتفخ سحرك فإذا زال القلب عن مكانه ضع تدبيض العقل فظهر الفساد على الجوارح فوضعت الأمور فوضعت الأمور على غير مواضعها، فشجعت حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته، فإذا رأت الأعضاء كذلك أعانته فإنها خدم له وجنود، كما أنه إذا ولا ولت سائر جنوده، وأما الجراءة فهي اقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة، بل تقدم النفس في غير موضع الاقدام معرضة عن ملاحظة المعارض فإما عليها وإما لها، والله عالم فصل وما الفرق بين الحزم والجبن فالحازم هو الذي قد جمع عليه همه وإرادته وعقله ووزن الأمور بعضها ببعض فعد لكل منها قرنه ولفظة الحزم تدل على القوة والإجماع ومنه حزمة الحطب فحازم الرأي هو الذي اجتمعت له شؤون رأيه وعرف منها خير الخيرين وشر الشرين فأحجم في موضع الإحجام رأيا وعقلا لا جبنا ولا ضعفا كعاجز الرأيم ضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القادرة والفرق بين الاقتصاد والشحي أن الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلقين عدل وحكمة فبالعدل يعتدل في المنع والبذل وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذي يليق به فيتولد من بينهما الاقتصاد وهو وسط بين طرفين مذمومين كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وأما الشحف هو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس ويمده وعاد الشيطان حتى يصير هالعا والهلع شدة الحرص على الشيء والشره به فيتولد عنه المنع لبذله والجزع لفقده كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا فصل والفرق بين الاحتراز وسوء الظن أن المحترز بمنزلة رجل قد خرج بماله ومركوبه مسافرا فهو يحترز بجهده من كل قاطع للطريق وكل مكان يتوقع منه الشر وكذلك يهنكون مع التأهب والاستعداد وأخذ الأسباب التي بها ينجو من المكروه فالمحترز كالمتسلح المتدرع الذي قد تأهب لرقاء عدوه وأعد له عدة فهمته في تهيئة أسباب النجات ومحاربة عدوه قد أشغلته عن أسوء الظن به وكلما أساء به الظن، أخذ في أنواع العدة والتأهب. وأما سوء الظن، فوامتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس، حتى يطفح على لسانه وجوارحه، فهم معه أبداً في الهمز، واللمز، والطعن، والعيب، والبغض، يبغضهم، ويبغضونه، ويلعنهم، ويلعنونه، ويحذرهم، ويحذرون منه، فالأول يخالطهم، ويحترز منهم، والثاني يتجنبهم، ويلحقه وأداهم، الأول داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز والثاني خارج منهم مع الغش والدغل والبوض فصل والفرق بين الفراسة والظن أن الظن يخطئ ويصيب وهو يكون مع ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته ولهذا أمر تعالى باجتناب كثير منه وأخبر أن بعضه إثم وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال ابن عباس وغيره أي المتفرسين وقال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعرفهم بسيماهم، وقال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من الله، فهو بنور الله الذي جعله في قلبه، وفي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه، وكان تلقيه من مشكات قريبة من الله بحسب قربه منه، وأضاه الله النور بقدر قربه منه، فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد المحجوب، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال، ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،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 فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفيده محبته له فإذا أحبه قرب من سمعه وبصره ويده ورجله فسمع به وأبصر به وباطش به ومشى به فصار قلبه كالمرآة الصافية تتبدى فيها صور الحقائق على ما هي عليه فلا تكاد تخطئ له فراسة فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه، وإذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه، وليس هذا من علم الغيب، بل علام الغيوب قذف الحق في قلب قريب منه مستنير بنوره، غير مشغول بنفوس الأباطيل والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور الحقائق فيه، وإذا غلب على القلب النور فاض على الأركان، وبادر من القلب إلى العين فيكشف بعين بصره بحسب ذلك النور، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه، ورأى بيت المغدس عيان وهو بمكة، ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندقة، ورأى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا وهو بالمدينة، ورأى النجاشية بالحبشة لما مات وهو بالمدينة فخرج إلى المصلى فصل عليه، ورأى عمر سارية بنهاوند من أرض فارس وهو ووعى ساكر المسلمين، وهم يقاتلون عدوهم فناداه يا سارية الجبل، ودخل عليه نفر من مذهج فيهم الأشتر النخعي فاصعد فيه البصر وصوبه وقال أيهم هذا قال مالك ابن الحارث فقال ماله قاتله الله إني لأرى للمسلمين منه يوم عصيبة ودخل عمر بن عبيد على الحسن فقال هذا سيد الفتيان إن لم يحدث وقيل إن الشافعية ومحمد بن الحسن جالسا في المسجد الحرام فدخل رجل فقال محمد أتفرس أنه نجار وقال الشافعي أتفرس أنه حداد فسألاه فقال كنت حدادا وأنا اليوم أنجر ودخل أبو الحسن البوشنجي والحسن الحداد على أبو القاسم المنادي يعودانه فاشتريا في طريقهما بنصف جره من تفاح نسيئة فلما دخل عليه قال ما هذه الظلمة فخرج وقال ما لعل هذا من قبر ثمن التفاح فأعطي الثمن ثم عاد إليه وقع بصره عليهم فقال يمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة أخبراني عن شانيكما فأخبراه بالقصة فقال نعم كان كل واحد منكم يعتمد على صاحبه في إعطاء الثمن والرجل مستحن منكما في التقاضيم وكان بين أبي زكري النخشبي وين امرأة سبب قبل توبته فكان يوما واقفا على رأس أبي عثمان الحيري فتفكر في شأنها فرفع أبو عثمان إليه رأسه وقال ألا تستحي وكان شاه الكرماني جيد الفراسة لا تخطئ فراسته وكان يقول من غض بصره عند المحارم وأمسك نفسه عن الشهوات وأعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته وكان شاب يصحو يصبح يصحب الجنيد يتكلم على الخواطر فذكر للجنيد فقال له اي هذا الذي ذكر لي فقال له اعتقد شيئا فقال له الجنيد اعتقدت فقال الشاب اعتقدت كذا وكذا فقال الجنيد لا فقال اعتقد ثانيه قال اعتقدت فقال الشاب اعتقدت كذا وكذا فقال الجنيد لا قال فاعتقد الثالثه قال اعتقدت قال الشاب هو كذا وكذا قال لا فقال الشاب هذا عجب أنت صدوق وأنا أعرف قلبي فقال الجنيد صدقت في الأولى والثانية والثالثة لكن أردت أن أمتحنك ألي أتغير قلبك وقال أبو سعيد الخراز دخلت المسجد الحرام فدخل فقير عليه خرقتان يسأل شيئا فقلت في نفسي مثل هذا كل على الناس فنظر إلي وقال أعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا قال فاستغفرت في سري فناداني وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وقال إبراهيم الخواص كنت في الجامع فأقبل شاب طيب رائحة حسن الوجه حسن الحرمة فقلت لأصحابنا يقع لي أنه يهودي فكلهم كره ذلك فخرجت وخرج الشاب ثم رجع إليهم فقال إيش قال الشيخ في فاحتشموه فألح عليهم فقالوا قال إنك يهودي فجاء فأكب على يدي فأسلم فقلت ما السبب فقال نجد في كتبنا أن الصديق لا تخطو فراسته فقلت أمتحن المسلمين فتأملتهم، فقلت إن كان فيهم صديق ففي هذه الطائفة، فلبست عليكم فلما اطلع هذا الشيخ علي وتفرسني علمت أنه صديق، وهذا عثمان بن عفان دخل عليه رجل من الصحابة وقد رأى امرأة في الطريق فتأمل محاسنها، فقال له عثمان يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه، فقلت أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ولكن تبصيرة وبرهان وفراسة صادقة، فهذا شأن الفراسة وهي نور يخذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له وينفذ إلى العين فترى ما لا يره غيرها فصل والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم الممتدع أو فتان أو غاش أو مفسد فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم فقال أما معاوية فاصعلوكم وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه وقال بعض أصحابه لمن سافر معه إذا هبطت بلاد قومه فاحذاره فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات وإذا وقعت على وجه ذنب أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب فصل والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة القصد فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل فهذا الراشي المدعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رشى لدفع ظلم عن نفسه اختص مرتش وحده باللعنة وأما المهدي فخصده استجلاب الموادة والمعرفة والإحسان فإن قصد المكافأة فهو معاوض وإن قصد الربح فهو مستكثر فاصل والفرق بين الصبر والقسوة أن الصبر خلق كسبي يتخلق به العبد وهو حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي فيحبس النفس عن التساخط واللسان عن الشكوى والجوارح عما لا ينبغي له فعله وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية وأما القسوة فيبس في القلب يمنعه من الانفعال وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل فلا يتأثر بها لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله وتحقيق هذا أن القلوب ثلاثة قلب قاس غليظ بمنزلة اليد اليابسة وقلب مائع رقيق جدا فالأول لا ينفعل لخير بمنزلة الحجر والثاني بمنزلة الماء وكلاهما ناقص وأصح القلوب القلب الرقيق الصاف الصلبة فهو الحق من الباطل بصفائه ويقبله ويؤثره برقته ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته وفي أثر القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها وهذا القلب الزلاجي فإن الزلاجة جمعت الأوصاف الثلاثة وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسي قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وقال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضون وقاسية قلوبهم فذكر القلبين المنحرفين عن الاعتدال هذا بمرضه وهذا بقسوته وجعل القاء الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين ورحمة لأصحاب القلب الثالث وهو القلب الصافي الذي ميز بين إلقاء الشيطان وإلقاء الملك بصفائه وقبل الحق بإخباته ورقته وحارب النفوس المنطلة بصلابته وقوته فقالت تعالى عقب ذلك وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فصل والفرق بين العفو والذل أن العفو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام، فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق، بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس، فهذا مذموم غير محمود، ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون فمدحاهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك حتى إذا قدروا على من بغى عليهم وتمكنوا من استفاء ما لهم عليه ندبهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح فقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فذكر المقامات الثلاثة العادل وأباحه والفضله ندب إليه والظلم وحرمه. فإن قيل فكيف مدحاهم على الانتصار والعفو وهم متنافيا. قيل لم يمدحهم على الاستفاء والانتقام. وإنما مدحاهم على الانتصار وهو القدرة والقوة على استفاء حقهم. فهذا هو الانتصار. فلما قدروا ندبهم إلى العفو. قال بعض السلف في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلوا. فإذا قدروا عفو. فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانه وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله فإن الله كان عفوا قديرا وقوله والله قدير والله غفور رحيم وفي أثر معروف حملة العرش أربعة اثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولهذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العديز الحكيم أي إن غفرت لهم غفرت عن عزة وهي كمال القدرة وحكمة وهي كمال العلم فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت بهم قدرتك إذ المخلوق قد يغفر لعجزه عن الانتقام وجهله بحقيقة ما صدر عن المسيح والعفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل وباطنه عز ومهابة والانتقام ظاهره عز وباطنه ذل، فما زاد الله عبدا بعفون إلا عز، ولن تقم أحد لنفسه إلا ذل، ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو، ولهذا من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وتأمل قوله سبحانه هم ينتصرون، كيف يفهم منه أن فيه من القوة ما يكونون هم بها المنتصرين لأنفسهم، لا أن غيرهم هو الذي ينصرهم ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حد العدل قالبا فلابد من المجاوزة شرع فيه سبحانه في المماثلة والمساواة وحرم الزيارة وندب إلى العفو والمقصود أن العفو من اخلاق النفس المطمئنة والذل من أخلاق الأمارة ونكتة المسألة أن الانتقام شيء والانتصار شيء فالانتصار أن ينتصر لحق الله ومن أجله ولا يقوى على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه وارق هواء فإنه حينئذ ينال حظا من العز الذي قسم الله للمؤمنين فإذا بغي عليه انتصر من الباغ من أجل عز الله الذي أعزه به غيرة على ذلك العز أن يستضام ويقهر وحمية للعبد المنسوب إلى العزيز الحميد أن يستذل فهو يقول للباغ عليه أنا مملوك من لا يذل مملوكه ولا يحب أن يذله أحد وإن كانت نفسه الأمارة قائمة على أصولها لم تجتث بعد طلبت الانتقام والانتصار لحظها واضاف لها بالباغ تشفيا فيه وإذلالا له وأما النفس المطمئنة التي خرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عز توحيدها وإنابتها إلى ربها فإذا نالها الباغي قامت بالانتصار حمية ونصرة للعز الذي عزها الله به ونالت من وهو في الحقيقة حمية لربها ومولاها وقد ضرب لذلك مثل بعبدين من عبيد الغلة حراثين. ضرب أحدهما صاحبه فعفى المضروب عن الضارب نصحا منه لسيده وشافقة على الضارب أن يعاقبه السيد فلم يجشم سيده كل فتى عقوبته بالضرب فشكر العافي على عفوه وأقع منه بموقع وعبد آخر قد أقامه بين يديه وجمله وألبسه ثيابا يقف بها بين يديه فعمد بعض سواس الدواب وأضرابهم ولطخ تلك الثياب بالعذر أو مزقها فلو عفى عن فعل به ذلك لم يوافق عفوه رأي ولا محبته وكان الانتصار أحب إليه وأوفق لمرضاته كأنه يقول إنما فعل هذا بك جراءة علي واستخفافا بسلطاني فإذا مكنه من عقوبته فأذله وقهره ولم يبق إلا أن يبطش به ف وانكسر قلبه فإن سيده يحب منه ألا يعاقبه لحظه وأن يأخذ منه حق السيد فيكون انتصاره حينئذ لمحظ حق سيده لا لنفسه كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر برجل فاستغاث به وقال من عني حقي ولم يعطني إياه فقال أعطيه حقه فلما جاوزهما لج الظالم ولطم صاحب الحق فاستغاث بعلي فرجع وقال أتاك الغوت فقال له استعد لطمتك فقال قد عفوت يا أمير المؤمنين فضربه علي تسع دولار وقال قد عفى عنك من لطمته وهذا حق السلطان فعاقبه علي لم اجترأ على سلطان الله ولم يدعه ويش به هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال احملني فوالله لا أنا أفرس منك من أبيك وعنده المغيرة من شعبة فحسر عن ذراعه وصك بها أنف الرجل فسال الدم فجاء قومه إلى أبو بكر فقال وأقدنا ابن المغيرة فقال أنا أقيدكم من وزعة الله لا أقيدكم منه فرأى أبو بكر أن ذلك انتصار من المغيرة وحمية لله وللعز الذي أعز به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمكن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينه فترك قوده لاجترائه على عز الله وسلطانه الذي أعز به رسوله ودينه وخليفته فهذا لون والضرب حمية للنفس الأمارة لون فصل والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل لأن سلامة القلب تكون من إرادة الشر بعد معرفته فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم به وهذا في البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة وهذا لا يحمد إذ هو نقص وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه والكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لست بخب ولا يخدعني الخب وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض الشوهة التي توجب اتباع الظن ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنفس فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا فصل والفرق بين الثقة والغرة أن الثقة سكون أن ثقة سكون يستند إلى أدلة وأمارات يسكن القلب إليها فكلما قويت تلك الأمارات قويت الثقة واستحكمت ولسيما على كثرة التجارب وصدق الفراسة واللغضة كأنها والله أعلم من الوثاق وهو الرباط فالقلب قد ارتبط بما وثق به توكلا عليه وحسن ظن به فصار في وثاق محبته ومعاملته والاستناد إليه والاعتماد عليه فهو وثاقه بقلبه وروحه وبدنه فإذا سار القلب إلى الله وانقطع إليه تقيد بحبه وصار في وثاق العبودية فلم يبق له مفزع في النوائب ولا ملجأ غيره ويصير عدته في شدته وذخيرته في نوائبه وملجأه في لوازله ومستعانه في حوائجه وضروراته وأما الغرة فهي حال المغتر الذي غرته نفسه وشيطانه وهواه وأمله الغائب الكاذب فأمله الخائب الكاذب بربه حتى أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمني والغرور والغرور ثقتك بمن لا يوثق به وسكونك إلى من لا يسكن إليه ورجاؤك النفع من المحل الذي لا يأتي بخير كحال المغتر بسراب قال تعالى والذين كفروا عملهم كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وقال تعالى في وصف المغترين قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فهؤلاء إذا كشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا على شيء وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وفي أثر معروف إذا رأيت الله سبحانه يزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته فاحذره فإنما هو استدراج يستدرجك به وشاهد هذا في القرآن في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فهذا من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره فالشيطان موكل بالغرور وطبع النفس الأمارة الاغترار فإذا اجتمع الزان والبغي والمرابي والمحتاج والشيطان الغرور والنفس المهترة لم يقع هناك خلاف فالشياطين غروا المغترين بالله، وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه في عفوه وتجاوزه، وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم، ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الأجل، فأخذوا على أسوأ أحوالهم، قال تعالى، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، وغركم بالله الغرور، وقال تعالى، يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وأعظم الناس غرورا بربه من إذا مسه الله برحمة منه وفضل قال هذا لي أي أنا أهله وجدير به ومستحق له ثم قال وما أظن الساعة قائمة فظن أنه أهل لما أوليه من النعم مع كفره بالله ثم زاد في غروره فقال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنة يعني الجنة والكرامة فهكذا تكون الغرة بالله فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه فلا يزال كذلك حتى يترد في آبار الهلاك فصل والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الضاقة في الآتيان بأسباب الفوز والظفر والتمني حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصنة إليه قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فطوى سبحانه بساطة الرجاء إلا عن هؤلاء وقال المغترون إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبون وهيه فاتبعوا ما أسخطه وتجنبوا ما يرضيه أولئك يرضون رحمته وليس هذا ببدع من غرور النفس والشيطان لهم فالرجاء لعبد قد امتلأ قلبه من الإيمان بالله واليوم الآخر فمثل بين عينيه ما وعده الله من كرامته وجنته فامتد القلب مائلا إلى ذلك شوقا إليه وحرصا عليه فوشبيه بالماد عنقه إلى مطلوب قد صار وعلمة رجاء الصحيح أن الراجع لخوف فوضى التفاوة الجنة وذهاب حظه منها يترك ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها فمثله مثل رجل خطب امرأة كريمة في منصب وشرف إلى أهلها فلما آن وقت العقد واجتماع الأشرف والأكابر وأتيان الرجل للحضور أعلم عشية ذلك اليوم ليتأهبى للحضور فيراه أهل المرأة وأكابر الناس فأخذ في التأهب والتزين والتجنبل فأخذ من فضول شعره وتنظف وتطيب ولابس أجمل ثيابه وأتى إلى تلك الدار منتقيا في طريقه كل وسخ ودنس وأثر يصيبه أشد تقوى حتى الغبار والدخان هما هم دون ذلك فلما وصل إلى الباب رحب به ربها ومكن له في صدر الدار عن الفرش والوسائد ورمقته العيون وقصد بالكرامة من كل ناحية فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة فجلس في المزابر وتمرغ عليها وتمع بها وتلطخ في بذنه وثيابه بما عليها من عذرة وقدر ودخل ذلك في شعره وبشره وثيابه فجاء على تلك الحال إلى تلك الدار وقصد دخولها للوعد الذي سبق له لقام إليه البواب بالضرب والطرد والصياح عليه والإبعاد له من بابها وطريقها فرجع متحيرا خاسئا فالأول حال الراجي وهذا حال المتمني وإن شئ تمثلت حال الرجلين بملك رجل وهو من أغنى الناس وأعظمهم أمانة وأحسنهم معاملة لا يضيع لديه حق أحد وهو يعامل الناس من وراء سدر لا يراه أحد وبضائعه وأمواله وتجاراته وعبيده وإماؤه ظاهر بارز في داره للمعاملين فدخل عليه رجلان فكان أحدهما يعامله بالصدق والأمانة والنصيحة لم يجرب عليه غشا ولا خيانة ولا مكرى فباعه بضائعه كلها واعتمد مع ممالكه وجواريهم ما يحب أن يعتمد معهم فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخير له أحسن البضائع وأحبها إليه وإن صنعها بيده بذل جهده في تحسينها وتنميقها وجعل ما خفي منها أحسن مما ظهر وتسلم المؤنطة ممن أمره أن يتسلمها منه وامتثل ما أمره به السفير بينه وبينه في مغدار ما يعمله وصفته وإيهته وشكله ووقته وسائر شؤونه وكان الآخر إذا دخل, دخل بأخص بضاعة يجدها لم يخلصها من الغش ولا نصح فيها ولا اعتمد في أمرها ما قاله المترجم عن الملك والسفير بينه بين الصناع والتجار بل كان يعملها على ما يهواهه ومع ذلك فكان أخذ الملك في داره إذ هو غائب عن عينه فلا يلوح له طمع إلا خانه ولا حرمة للملك إلا مد بصره إليها وحرص على إفسادها ولا شيء يسخط الملك الملك إلا ارتكبه إذا قدر عليه فمضي على ذلك مدة ثم قيل إن الملك يبرز اليوم لمعامله حتى يحاسبهم ويعطيهم حقوقهم فوقف الرجلان بين يديه فعامل كل واحد منهما بما يستحقه فتأمل هذين المثلين فإن الواقع مطابق لهما فالراجع على الحقيقة لما صارت الجنة نصف عينيه ورجاءه وأمله امتد إليها قلبه وسعى لها سعيها فإن رجاءه امتداد القلب وميله وحقق رجاءه كمال التأهب وخوف الفوت والأخذ بالحذر وأصله من التنحي ورجى البئر ناحيته وأرجاء السماء نواحيها وامتداد القلب إلى المحبوب منقطعا عما عن يقطعه عنه تنحي عن النفس الأمارة وأسبابها وما تدعو إليه وهذا الامتداد والميل والخوف من شأن النفس المطمئنة، فإن القلب إذا انفسحت بصيرته فرأى الآخرة وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته، خاف وخف مرتحلا إلى الله والدهر الآخرة، وكان قبل ذلك مطمئنا إلى النفس، والنفس إلى الشهوات والدنيا، فلما انكشف عنه غطاء النفس خف وارتحل عن جوارها طالبا جوار العزيز الرحيم في جنات النعيم، ومنها هنا، صار كل خائف راجيا وكل راج خائفا فأطلق اسم أحدهم على الآخر فإن الراجي قلبه قليب الصفة من قلب الخائف هذا الراجي قد نحى قلبه عن مجاورة النفس والشيطان مرتهلا إلى الله قد في له من الجنة علم فشمر إليه وأمه مادا إليه قلبه كله، وهذا الخائف فار من جوارهما، ملتجء إلى الله من حبسهما له في سجنهما في الدنيا، فيحبس معهما بعد الموت ويوم القيامة، فإن المرأ مع قرينه في الدنيا والآخرة، فلما سمع الوعيد ارتحل من مجاورة السوء في الدارين، فأعطي اسم الخائف، ولما سمع الوعد امتد واستطال شوقا إليه، وفرحا بالظفر به، فأعطي اسم الراجي، وحاله متلازمان لا ينفك عنهما، فكل راج خائف من فوات ما يرجوه، كما أن كل خائف راج أمنه مما يخاف، فلذلك تداول الإسمان عليه، قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارى، قالوا في تفسيرها لا تخافون لله عظمه، وقد تقدم أنه سبحانه طوى الرجاء إلا عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه ذو شعب وأعمال ظاهرة وباطنة، وفسر الهجرة بأنها هجرة ما نهى الله عنه، والجهاد بأنه جهاد النفس في ذات الله، فقال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمقصود أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء من آمن وهاجر وجاهد، وأخرج من سواهم من هذه الأمم، واما الامال فانها رؤوس اموال المثاليس اخرجوها في قالب الرجاء وتلك اماليهم وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس فاظلم من دخانها فهو يستعمل قلبه في شهواتها وكلما فعل ذلك من ندح حسن العاقبه والنجاه واحاله على العفو والمغفرة والفضل ويسمي ذلك رجاء وانما هو وسواس واماني باطله تقذف بها النفس إلى القلب الجاهل فيستروح إليها قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فإذا ترك العبد ولاية الحق ونصرته ترك الله ولايته ونصرته ولم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وإذا ترك ولايته ونصرته تولته نفسه والشيطال فصارا وليين له ووكل إلى نفسه فصار انتصاره لها بدلا من نصرة الله ورسوله فاستبدل بولاية الله ولاية نفسه وشيطانه وبنصرته نصرة نفسه وهواه فلم يدع للرجاء موضعا فإذا قالت لك النفس أنا في مقام الرجاء فطالبها بالبرهان وقل هذه أمنية فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالكيس يعمل أعمال البر على الطمع والرجاء والأحمق العاجز يعطل اعمال البر ويتكل على الأماني التي يسميها رجاء والله الموفق للصواب فصل والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها أن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات وليها أو محض جوده وإحسانه فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث بها شاكر له ناشر لجميل ما أولاه مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء عليه وبعث النفوس على الطلب منه دون غيره، وعلى محبته ورجائه، فيكون داعيا إلى الله بإظهار نعمه ونشرها والتحدث بها، وأما الفخر بالنعم، فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم أنه عز منهم وأكبر، فيركب أعناقهم، ويستعبد قلوبهم، ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة، قال النعمر بن بشير إن للشيطان مصاليا وفخوخا، وإن من مصاليه وفخوخه البطش بنعم الله والكبر على عباد الله، والفخر بعطية الله والهون في غير ذات الله ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلسنا آخر وقال الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته